وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مزلنا في باب الوضوء مما مست النار قفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها وصلنا إلى هذا الحديث ذكرنا حكم الوضوء مما مست النار حكم الوضوء أو الوضوء من أكل ما مست النار رأي الجمهور فيها إيه؟ الجمهور لا ينقض الوضوء. طيب كيف ذهب الجمهور لهذا الحكم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضّأوا مما مست النار. بس شرطه شرطه لدينا الحديث الناس والتي ماشي ما كنتش حاضر ماشي لا لا لا طبعا تكلمنا واطلنا النفس في المسألة المرة الماضية وقلنا هل يعني نستطيع الجمع بين الدليلين أم لا وتكلمنا بقى هل الفعل ينسخ الخول لكن لما دخلناش في مسألة أصولية يعني هذا قول من جملة الأقوال إن وضوء مما مسّت نار مستحب ولكن لو أكلت شيئا مسّته النار فيجوز أن تصلي بهذا الوضوء يجوز أن تصلي بهذا الوضوء إذن كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار كما في حديث جابر فين؟ في السنن السنن لبداود وغيرها أنتم ذكرتوش باين خلاص ده إحنا خلاص على فكرة إحنا يعني إيه فضلنا درسين بكتير على فكرة يعني إحنا خلاص المنهج على وشك. يعني بالنسبة لنا طبعا. يعني بالنسبة لنا المنهج على وشك. المراجعة, <تصفيق> المراجعة النهائية. <تصفيق> طبعا يعني مسألة دي مسألة. يعني. هوريت لو لو تجمعوا مثلا جملة القضايا اللي مش واضحة. يعني لو كل واحد كده يشوف القضايا اللي مش واضحة بالنسبة له ممكن نعمل مجلس خاص. ان احنا نعيد القضايا. ممكن. بعد ما نخلص. لان تقريبا لنا. غير النهاردة ان شاء الله ان احيانا الله تبارك وتعالى فضل درسين غير النهاردة ان شاء الله نعم هناخد <تصفيق> <تصفيق> الدرس في شهر ماشي شو مش مشكلة شو مش مشكلة اه خلاص يعني ان شاء الله احنا احنا اصلا فقه الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة عديث ابو هريرة رضي الله عنه ورداء انه توضى في المسجد وذكر أنه يتودأ من أثوار أقد أكلها الأثوار ليه قطعة من الأقد الأقط اللي هي الجبن وهذه أصلا تمستها النار تمستها النار قوله يتودأ على المسجد دليل على جواز الوضوء في المسجد وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذي به أحد الوضوء في المسجد أو على المسجد هذا جائز ما لم يؤذي به أحدا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمستماء أكل عرقا العرق اللي هو إيه العظم عليه لحم عليه قليل من اللحم وذكرناه قبل ذلك رواية تانية حديث جعفر بن عمرو بن أمية الدمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كاتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضع النو يقول فيه جواز قطع اللحم بالسكين يحتز يعني يقطع يقطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة إيه اللي يكره من غير حاجة قطع اللحم بالسكين، زي الاتقية، أولاد الزواجات، أو وفي محافل يقطع اللحم بالسكين بيه بيده اليمنى ويأكل باليسر. للأسف إن كثير من أبناء المسلمين يستحيون إنه ويأكل مثلا بأيدي اليمين أمام هؤلاء استحي، استحي من ذلك، ويقلد. وإن لله وإنا إليه راجعون. كان يحتز يقطع ويأكل أو يحتز من كتف يأكل منه نعم. نعم كت كبيرة فيقطع منها ويأكل صلى الله عليه وسلم فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين درواة تانية عمر بن ماء الضمري أنه يقول رأيته النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكينة وصلى ولم يتبدع في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها يعني الإمام مثلا من الممكن هو لا يلحظ إن وقت الصلاة دخل يجوز أن تذهب إليه وتقول ان وقت الصلاتي جاء قد جاء وطبعا يستأذن في في الإقامة يستأذن في الإقامة وطبعا الأصل من المؤذن يكون في بينه وبين الإمام ارتباط استبط، وهذا فيه أدب مع إمام المسجد، فيه أدب مع إمام المسجد، القضية ليست قضية أن أنت بصل إمام وخلاص، لا الإمام له كيانه، وكما قلنا من قبل أن إمام المسجد في مسجده له له سلطان كسلطان الرجل في بيته، له سلطان كسلطان الرجل في بيته، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على إمام المسجد، لا يجوز لأحد أن يتعدى على إمام المسجد. ولذلك ان بعض اهل العلم ذكر ان الامام لو مش موجود في المسجد ينتظر ينتظر الإمام حتى يأتي حتى يأتي امتى بقى يعني اذا خرج الحد عن وقتي او اذا طال الوقت بين الاذان والاقامة يجوز الاستخلاف يجوز ان يصلي غير الامام ان يصلي غير الامام وطبعا لما حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب عن الصلاة فدخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فصلى فصلى بالناس والقصة مشهور وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا اللي هو النفي ولم يتوضأ فنفى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فنفى قال ولم يتوضأ وفيه أن الوضوء مما مسّت النار ليس بواجب ليس بواجب طبعا السكين سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح ولذلك شريعة الإسلام شريعة الإحسان كتب الله الإحسان على كل شيء وكل من سيغ العموم كل شيء هتجد أن شريعة الإسلام فيها إحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتة. هتجد الإحسان موجود في القول وقولوا للناس حسنا كل الناس طبعا يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول لو قال لي فرعون خيرا لاجبته. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. أمام جملة الناس وقولوا للناس حسنا حتى في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى في الجدال مع أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأمر الله عز وجل بالإحسان على وجه الأموم فقال إيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة فشريعة الإسلام هي شريعة الإحسان كما لا كما يدعي هؤلاء حديث أبي رافع قال أشهده لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاتي ثم صلى ولم يتوضأ قوله بطن الشاه يعني الكبد وما معه من حشوها وفي الكلام حديره أشوي بطن الشاه فيأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضع رواية ابن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا شرب ثم دع بماء فتمضمض وقال إن له دسما فيه استحباب المضمضه من شربي اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ول تنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه والعلماء اختلفوا عن حكم غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام طبعا هي غسلها قبل الطعام على الاستحباب استحباب إذا كان فيها وسخن فيستحب أن تغسل يد قبل الطعام وكذلك بعده وكذلك بعده لازم إن كان في دسم أو في لزوجة أو غير ذلك يلزمها أن يغسل حتى تذهب عنها الرائحة إن في بعض الناس يقول لك نغسل إيدينا من النعمة أغسل أغسل من النعمة حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مسنا الرواية بعديها لابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقول بالناس يعني صلى وما مسنا طبعا الرواية الأولى أن ابن عباس لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإمام مسلم رحمه الله بالرواية الثانية ليبين أن ابن عباس شهد, شهد هذه الواقعة والحديث الأول يسميه علماء مرسل, مرسل صحابي وهل مرسل الصحابي حجة أم لا حجة الراجح رأي الجمهور أن مرسل الصحابي حجة بابه الوضوء من لحوم الإبل الوضوء من لحوم الإبل عن جابر ابن ثمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوض وإن شئت فلا توض قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مدارك الإبل؟ قال لا. قال لا. اختلف العلماء في أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا ذهب جمهور أهل العلم الأكثرون إلى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء لحم الإبل لا ينقض, لا ينقض الوضوء منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وكثير من أهل العلم وده مذهب الحنفية والمالكية والشافعي. ذهب الإمام أحمد وابن رهويه وغيرهم من أهل الحديث وهذا رأي أهل الحديث أن لحم الجزور ينقض الوضوء واستدلوا بحديث الباب استدل الإمام أحمد وغيره بحديث الباب أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم بخلاف لما قال له أتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت ان شئت فجعل المشيئة هنا ولكنه جزم في الوضوء من لحوم الإبل صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام النووي أن هناك حديث عن البراء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به يبقى فأمر به. أنا عندي كم رواية أو كم حديث يبين أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل روايتين طيب ما حجة الجمهور حجة الجمهور أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمرين أنه ترك الوضوء مما مست النار ولحوم الإبل مستها النار فتدخل في الحكم فتدخل في الحكم نقول أن هذا عام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أو كان في آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث توضأ من لحوم الإبل خاص فيحمل العام العام على الخاص عند أو يستسنى هذا من العام يستسنى الخاص من العام عند التعارض وقول الإمام أحمد أقوى من ناحية الدليل قول الإمام أحمد من ناحية أقوى من ناحية الدليل وهو الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء أو ينتقد به الوضوء بالرغم أن الجمهور آل ولكن الجمهور خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه بقى يعني كيف نصرف هذا الكلام هل خالف الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف لعل الحديث لم تبلغهم مع إن فيهم مين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وهذا دليل على أن الإنسان مهما حصل من العلوم ما وما أوتيتم من العلم إلا, إلا قليلا ما لست أقول احتجوا بالحديث اه يعني في في في ادله كثيرة ادله كثيرة والا يعني يعني من أكثر هل فيهم الخلفاء الاربعه سبحان الله اكثر روا عن الله رضي الله عنه دول عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم ذلك ان سائر الصحابه لا يعلمون جمله الاحاديث لأن الحديث ثبت عن النبي الثابتة الصحيحة تتراوح من من كم لكم من خمستعشر لعشرين ألف حديث الحديث الثابتة الصحيحة تتراوح من خمستعشر ألف حديث إلى عشرين ألف حديث طب بقى اللي يقولك هذا الإمام كان يحفظ ألف ألف حديث كالبخاري وغيره يحفظ كل شيء بالتكرار بالضعيف بالآثار بالموقفات واضح يبقى أكل لحم الإبل على الراجح أنه ينقض ينقض الوضع أما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابد الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه أما النهي عن مبارك الإبل وهو أعطانها نهي تنزيه سبب الكراهه ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي قالوا إن الإبل خلقت مما خلق منه الشياطين الإبل خلقت مما خلق منه الشياطين الإبل فيها فيها يعني شراسة الإبل فيها شراسة فيخشى إن سل وصلى في مرة ممكن تهيج عليه يحصل هيجان عندها فتقتله وهو يصلي الله لأنهم والله أعلم لم يعلموا ما هي العلة من الناهي عن الصلاة في مدارك الإبل وإحنا ممكن نقول الأمر تعبدي ممكن نقول تعبدي ما لم يظهر منه علة ظاهرة يسميه له العلماء إيه؟ تعبدي زي بعض الأحكام يعني في بعض الأحكام مثلا الوضوء من ماء البحر هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر ولا أقر الوضوء من ماء البحر أقر الوضوء من ماء البحر لا هي في حاجة في ماء البحر كنت أعزز كرها لم يعلم لم يعلم أهل العلم لماذا لماذا حدث فيها نهي بس أنا يعني تاهت مني زي مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة مثلا إلَّا منه تعبودي لأنه لم يفهم ما هي الحكمة من ذلك فالعلماء قالوا كده ما لم يعلم الحكمة منه نقول سمعنا وأطعنا كل أمر فيها تعبودي وطبعا في أمثلة كثيرة الشرع تدل على ذلك والله أعلم باب من تيقن الطهارة ثم شك له أن يصلي بطهارته يعني ثم شك في الحدث من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث خلاصة هذا الباب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنا على مستيقن بلع بنا على مستيقن لخلاصة الباب يعني إيه الكلام ده رزو المتطهر أنت متوضع الآن ثم نودي للصلاة فأتيت إلى المسجد فقلت في نفسك يا ترى أنا ما زلت على وضوئي أم أحدثت فحدث شك فالأصل عندي إيه أنني متطهر متوضئ فأصلي بوضوء هذا ولا ألتفت إلى, إلى الشك ولا ألتفت إلى الشك طيب إن كان هذا الشك في الصلاة وخارج الصلاة هل حكمه في الصلاة كخارج الصلاة ولا بيختلف يعني أنا شكيت خارج الصلاة ولا داخل الصلاة أنا دخلت الصلاة الله أكبر أنا كنت متوضي طب يا ترى أحداث أم لا وأنا في الصلاة شككت أبني على اليقين وهو أن أنا متوضع وأمضي في صلاة إن شكيت خارج الصلاة الجمهور قالوا أنه كداخل الصلاة تماما لا يلتفت إلى الشك ودي القاعدة العظيمة التي نقول فيها ليالقاعدة الإيه الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك طب دفقيه ولا أصولية أنا لست ألفقية <تصفيق> أنا قلت قاعدة فقهية وران زلك بتقول أصولية قاعدة فقهية وليست أصولية هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية طبعا عاوز دروس عشان نعرف الفرق بين الق القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أصل القواعد الفقهية عشان تعرف كلام مجمل كده مستنبطة من الكتاب واستننا يعني يعني بل من الممكن تكون آيات وأحاديث لا ضرر ولا ضرار إشاراتية نعم نعم لا. لا ضرر ولا ضرار دي قاعدة فقهية ولا أصولية ليه أم تستخدم الحديث نفسه أو هو لفظ الحديث نفسه كذلك اليقين لا يزوله الشك أما عند الإمام مالك ففرق بين الشك في الصلاة وبين خارج الصلاة إن كان الشك داخل الصلاة قوله كقول الجمهور لا يلتفت إلى الشك أما إن كان خارج الصلاة فيلزمه الوضوء هو ثبت عنه روايتين الرواية التانية قال يلزمه الوضوء بكل حال سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة أصل الأمر لما نقول احتياطي احتياطا طيب مسألة يعني الشبه فيها قوية فأنا بحطط لنفسي فيها والدليل دليل الباب الحديث الذي هنتلوه إن شاء الله الآن فيه البت في القضية حديث عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحه. الرواية الثانية عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يبقى احنا تكلمنا على أن اليقين لا يزول بالشك فإن كنت متيقنا الطهارة شككت في الحدث فلتبني على اليقين وهو أنك على طهارة الأمر الثاني العكس إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة هيبني على على اليقين على ما استيقن شك في إيه في الطهارة وتيقن الحدث يعني نضربولها مثل أننا دخلت الخلاء مثلا صليت الظهر ودخلت الخلاء بعد الظهر ثم جاء وقت العصر فقلت في نفسي هل توضأت بعدما دخلت الخلاء أم لا؟ فحصل فيه في شك في تردد يبقى في الحالة دي أبني على اليقين اللي هو الحدث وليس على يعني دي بخلاف المسألة الأولى المسألة الاولى لأن فيه يقين هنا واليقين لا يزوله مش طبعاً وأضرب أمثلة إذا حدث له بقى الشك بعد طلع الشمس يبني على حاله قبل الشمس زي ما كلها فرعية ثم ذكر بعد ذلك يقول ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته وحد شك طلق زوجته أم أو عثق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أملا أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو لضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث أنا مش معاه في يشك في عدد الركعات لو واحد شك في عدد الركعات إحنا عندنا مسألة سجود السهو بتتلخص في خمس أمور سجود السهو كله خمس أمور في حاجة اسمها فيهم الشك الشك شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات هنا على اليقين اليقين هنا اللي هو إيه الأقل اليقين هنا الأقل يبقى كام... يبقى صلا كم ركعة ثلاثة وابني على ذلك وابني على وابني على ذلك طبعا هو أول ركعة أو سجد لا أشوف هل ركعة ركعتين هل سجدت سجدة أو سجدتين وابني على اليقين ثم أزجد لسهوى بعد لسهوى بعد ذلك أسجد لسهوى بعد ذلك سود لسهوى هنا امت لو أنا مثلا شكيت شكيت وبيدخل في مسألة الشك مسألة التحري عمالة حرة دي الثالثة ولا الرابعة الثالثة ولا الرابعة ولم أصل إلى شيء فأبنى على اليقين اللي هو أقل وآتي بالإيه بالرابعة وأزجد للسهو إمتى قبل السلام قبل السلام طبعا سجود السهو جائز قبل السلام وجائز بعده السلام فمن أخذ بهذا لبأس ومن أخذ بذلك لبأس ومن أخذ بالتفصيل لبأس مسألة فيها إيه فيها سعة ولكن الأول التفصيل الأولى التفصيل يعني في هذه الحالة التي نذكرها السجود استهوي يكون قبل السلام طيب لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا ثم تيقن أنها الرابعة هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ لا يلزمه أن يأتي بركعة ويكمل صلاته ويلزمه سجود استهوي سجود استهوي هنا هيب أمتى؟ ليه بعد السلام ليه؟ ايه ازيادة؟ ما زادشي؟ ما فيه ازيادة؟ ايوه اللي هي ايه بقى اللي هو اللي احنا نسميه تحري تحرى بعقله فنشغل بجزء من الصلاه في جزء من الصلاة هو لصالح الصلاة نعم ولكن حدث عنده تحري بعقله لذلك يسجد بعد السلام وليس قبل السلام هتعتبر زيادة ولكن هو لم يزد شيئا لم يزد شيئا فهي تعتبر كزياده وفي نوع في لا يلزمه طالما مش من جنس الصلاه طالما مش الا يبقى صلاتنا كلها محتاجة سجود سهو <تصفيق> يعني هنبقى امام ومأمومين كلما نصلي صلاه نسجد للسهو نصلي الله سلامه سجود السهو هو الحنابلة الحنابلة قالوا بوجوبه قالوا بوجوبه وانا اميل لهذا القول لأن هذا يعني في صالح الصلاه نفسها صالح الصلاه في نفسها لا بأس لا بأس لا بأس ليس عليه سجود ندخل في باب آخر باب طهارة جلود الميتة بالدباغ طبعا فيها أحديث أحديث كثيرة نقرأ رواية ونتكلم في الباب إن شاء الله وبعدين نكمل للدباغة أخرى عن ابن عباس قال تصدق تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قالوا ميتة فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها والروايات كثيرة في هذا الباب نأخذ أحكام الباب يقول اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة الميتة هي أصلا التي زهقت نفسها بغير ذكاء. ماتت حتفا أم فيها يعني بغير ذكاة شرعية بغير ذكاة شرعية فجلدها قبل الدبغي قبل الدبغي نجس على الراجح جلدها قبل الدبغي نجس على الراجح فاختلف العلماء في جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب وأكثر أهل العلم أخذوا كلام النووي هذا في كتبهم ما كلام النووي اللي هنقرأه الآن إن شاء الله يقول أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ خلي بالك معايا نحن نقول سبع أقوال فركزوا في كل قول يقول القول الأول أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد, والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه يعني إيه الكلام ده كل الجلد كل جلد الحيوانات إذا دبغ فقد طهر ظاهرا وباطنا ما عدا جلد الكل والخنزير أعزكم الله هذا قول مين مذهب الشفعي ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره لا فرق بين مأكول اللحم وإيه؟ وغيره وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ على الإطلاق لا جلد ما يؤكل اللحم ولا غير مأكول اللحم وهذا مذهب عمر بن خطاب وابنه عبد الله وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم جميعا وهو أشهر روايتين عن الإمام أحمد ودي أنت في منار السبيل ولكن صاحب منار السبيل ذكر ان ايه في روايتين على ام محمد صدر الكتاب بهذه الرواية ان جلد الميتة لا يطهر بالايه وذكر حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ذكر حديثه ثم حتى تجد كده في ال شطر الكلام تجده كل عنه رواية انه كالجمهور انه يطهر يظهر بالدباغ المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد ناكل اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي ابن مبارك وابي ثورة وإسحاق ابن رهوي المذهب معنا ولا تهت ماشي المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير يطهر جميع الجلود إلا الخنزير وجميع الميتات هنا يدخل على المأكولة وغير مأكولة إلا الخنزير فقط مذهب أبي حنيف المذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنة ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا في في فرق بين على وفي صلى عليه صلا عليه لا في وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه مذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا دي طبعا رأي مين؟ على طول كده تقول الزهرية على طول ليه لظاهر الحديث لظاهر اللي ايه الحديث اللي استدل أيما هاب دبغ فقد طهر المذهب السابع أنه ينتفع, ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه طبعا كل طائفة من الطائف دوية السبع مذاهب استدلوا بجملة من الأدلة وكلهم نقشوا بعض في الأدلة اللي استدلوا بيها يبقى القول الراجح عندنا ده... أي قول بقى تتبنوه الأول والثالث ترجحها هنا بلاش نرجح نمارد رجحها التالث اللي هو مأكول اللحم مم. طب لو قلنا لو قلنا جلد كل شيء كل حيوان طاهر في الحياة طاهر في الحياة يطهر بالدباغ كل حيوان طاهر هيسمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم الطاهر أم لا هيسمل يبقى احنا كده خرجنا بمسألة كلها ان كل حيوان كان طاهر في الحياة كان طاهرا في الحياة ها يطهر جلده بعد بعد الدباغ ده قريب من القول هنون الاولاني والثالث زي ما انت قلت قريب جدا نعم اي دليل لفظ عام ل... لنجاسة الحيوانات الاخرى ل... ل... فيه ادلة كتير تخصص هذا العام ادلة في حيوانات على حراء عاوزكوا بقى ترجعوا بحث متع جدا في أضواء البيان الشيخ شنقيطي هاتوا جميع الحيوانات المباحة اللي هي حلال أكلها والحيوانات الأخرى بحث متع جاب جميع ال... مش عاوز أقول إن جميع الحيوانات الموجودة على وجه الأرض ذكرها طويل جدا بس هو بحث قوي جدا في إيه في صرت إيه في المائدة في المائدة كل أجدو فيما أوحية أه؟ نعم دي الأنعام كل أجل فيما أوحية لي محرما على طعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة آه يبقى الأنعام أيوة لا ده قول الملكية قول الملكية التناسي بقى احنا قلنا قول الجمهور من الكلب كله نجس وقول الملكية أن اللعب فقط هو اللي نجس واحنا اتكلمنا على الخلاف في المسألة م? يبقى الكلب والخنزير استثناناهم ليه لنجاستهما انهم أصلا نجسين مش طهرين في الحياة <تصفيق> نعم اللعب ده على قول الملكية قول الجمهور أن الكلب كله نجس انتوا نسين احنا قلنا المسألة دي بالتفصيل على فكرة نسينها صح ام ده قول من جملة الأقوال إن كان شعره رطب أو يابس قول من جملة الأقوال نعم لا مش ينقض ضوء مسه ينجس المكان الذي أصابه فيغسل يغسل المكان الذي أصابه ها تنسين نسينا إحنا حتى رجحنا إيه في مسألة نجاسة الكلب هل عين الكلب ناجسة, ناجسة ولا لعابه فقط احنا قلنا لعابه فقط ينهار أبيض ترى <تصفيق> <طيب> حذر فذر <تصفيق> ده أنا فاكر لفظ بسضبط اللي أنا قلته بس مش عارف تاني أنا قلت تبنيت كذا ورجعت عن القول كذا لو تذكرون ها <تصفيق> حد يوافقه ولا واحد <تصفيق> <تصفيق> طب حد يوفق اللي بيقول ان انا قلت ان العب فقط النجس هو بيقول ان انا قلت ان الكلب كله نجس والاخ بيقول احنا رجحنا ان العب فقط نجس يعني اختلف اثنان في القضية ده دليل ان انتوا ما بتكتبوش ورايا لو بتكتب ورايا هتعرف انا مرجح ايه انا اسف يعني لو بتكتب ورايا هتعرف ترجحاتي هنا يقول اختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب فبعد الدباغ يسمى إيه؟ يسمى جلد يسمى جلد الشيء المائع سائلة فصل يقول فصل يجوز الدباغ بكل شيء أي شيء يدبغ به الجلد يجوز استعماله طبعاً هم قالوا الملح أفضل الأشياء التي يدبغ بها ومع ذلك هو بضعف, بضعف الدباغ أو الدبغ بالملح النوم يضعف الدباغ بالملح طيب لو الدباغ تم بشيء نجس الدباغ تم بشيء نجس كده الدباغ صار, الجلد صار جلداً الآن ولا على حاله هو تغير أم لم يتغير؟ قالوا قالوا ان تغير بشيء نجس يغسل بعدها ويصير جلدا يصير جلدا يعني طالما أنه تغير طالما انه تغير طيب لو الريح أخذت الجلد ورمته في مكان يدبغ فيه يعني الريح جاءت هل يشترط فيه فعل فاعل ولا ولو لو تغير لو جاءت الريح وأخذ الجلد ورمته في مكان يدبغ فيه أصلا وتغير هذا الإهاب وتغير وصار جلدا لا بأس لا بذلك لا يشترط فعل فعل يقول وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف هل يجوز بيع الجلد بعد دبغه نعم يجوز ذلك يجوز ذلك طيب إذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد؟ إحنا بقى نتكلم في مسألة شعر الميتة الشعر الشعر طاهر قبل الدباغ من حيوان اللي المأكول اللحم وغير مأكول اللحم طاهر من الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم عدا الكلب والخنزير باستثناء منه الكلب والخنزير. خلاص ترى ما عارفين كنت لكم التفصيل فيها خلاص كنا هنجيب كلام المذاهب مش مشكلة خلاص مش مشكلة هو كلام شيخ الاسلام طبعا وكلام الجمهور ان كان الشعر من حيوان ابيحى اخذه في في حال الحياة الشعر ده في حيوان يباح اخذ هذا الشعر في حال الحياة فبالموت لا ينجس بموته واستدل شيخ الاسلام ما ابينا مه ما أبينا من حي فهو كالميته أو كميتته فهو كميتته ولكن الشعر ده بيقطع ولا بيقص ولذلك بعض الناس ده الملكية قالوا أن جزره جزر الشعر هو نجس وليس الشعر فروة الشعر ولكن احنا بنقول ان الراجح أن شعر البهائم المأكولة طاهر باتفاق إذا انفصل حال حياتها وذلك يطهر يطهر بعد موتها والحيوانات غير مأكولة اللحم طاهر ما عدا الكلب الخنزير كما ذكرنا والكلب على الخلاف المشهور بين العلماء طيب الحيوان الطاهر في الحياة زي ايه الحيوان الطاهر في الحياة زي القبل والبكر الغنم طيب كل حيوان شبيه بالهر وما دونها طاهر ولا ناجس يعني الهر طاهر ولا ناجس الدليل انها من الطوافين عليكم والطوافات وكل ما ليس له دم سائل النحل مثلا من الزباب هذا طاهر وليس وليس والله هنا بيذكر هل يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ بس هنا يسمى جلد الميتة ولا يسمى ايه هل يجوز الاهاب استعمال الاهاب قبله الدباغ لا يجوز استعماله لا في المائعات ولا في غيرها لا بد من دباغ هنعمل ايه بالنحية الشعر فيه لو استعمل على قول ان ده يابس يابس هيستعمل مع الكراها استعمل مع الكراها والله عالم طب هل يجوز بقى اكل اكل جلد الميتة أكل جلد الميتة طب لو دبغ هل يجوز أكله هذا فيه خلاف والراجح عدم الجواز الراجح عدم الجواز هنا في رواية من رواية الحديث أن عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنه داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به الداجن اللي هي الشاء تربى في البيوت زي الطيور, زي الطيور والشاه وغير ذلك والمرض بها هنا الداجنة هنا مربها الشاه ولا كلمة الداجن لما تطلق بتطلق عليه على الطيور المنزل طيور المنزل ولكن هذا لفظ عام يشمل الطيور وغيرها ما يربى فيه البيت ويلزم البيت في حتى في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو حديث عبد الرحمن ابن وعله عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الأول بداية الحديث قال عن يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلى أستبأي فروا فمسسته فقال ما لك تمسته قد قد سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا باستقاء يجعلون فيه الودك يجعلون فيه الودك اللي هو إيه الودك ها اللي هو اللحم الدسم اللحم السمين اللي فيه إيه في دهون فدول بيذبحوا ذبائحهم وتحول إلى جلود والجلود دي بيضعوا فيها الماء ويضعوا فيها الودك فكان المسلمون يستعملون هذه الأسقية كانوا يشربون من هذا الماء وأكلون من هذا الودك ده دليل على إيه أيما أهاب دبغ فقد طهر حتى لو ذبحه غير المسلم حتى لو ذبحه غير المسلم م? ده على قول على قول ولكن يعني احنا قلنا ان الكلب والخنزير فيهم حكم خاص فيهم حكم خاص فيستثنى الكلب والخنزير من سائر الحيوانات الميتة والله واعلم هنقف هنقف عند باب التيمم ان شاء الله احنا كده خلاص يعني هاني أه؟ بس ريت تذكره شوي يعني <تصفيق> الامتحانات على أبوات مراجعة في ايه بس ولا في ايه ده احنا على فكرة احنا ده احنا احنا خدنا أبوب كتير جدا خدنا انت عارف امتن ما تكونوا مذاكرين مثلا وفي حاجات وقفت ونبدأ نتناقش فيها من جديد مثلا اه فلو في حد عنده يعني مثلاً...